عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ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 وجعلنا سراجا وهجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا ان يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا يوم يوفق في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء, فكانت وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جگ كانت مرصادا للطاغين ما مآبا بثنا فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا الذاب و شيء أحسن كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن لله للمتقين مفاز حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولكن جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملاء